ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَماَا أَفَ أَو اللهَّهُ عَلَ وَسُونِهِ مِن خُم فَمَا أَوجَفْتُم عَلَيْهِ مِن خَينِ وَدرِكَ بِ وَدكِ اللهَّ يُسَلّقُسُ لَهُ عَلَ مَيشَ واللهَّهُ عَ قُلِّ شَي قدون أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وبإخواننا الذين أَسَبَخُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ لا نَخج مكُ وَلا نُطير فيكمُ حدًا بَدَ وَإِن قوتُملَ نَصًُاكمُ وَله يشحَد إهُ لَكَذبون لا أخد لا يَخرجًا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 مامسانی نام کبرہم کوری بولا امر کماسانی بری فل آر مین فکر آخم ہونی فیح و جی مین یا اتْلِ غَادِ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هم